جل جلد جل جلد موقع فضيلة الشيخ جل خالد الراشد في جل مقدم. أسألكم بالله ماذا سيقول علينا التاريخ بعد عقود من الزمان خان الله وخان الرسول وأمة لا تستطيع أن تدافع عن قائدها لا تستحق أن تنتصر على أعدائها ونبكي على أنفسنا وندعو الله. ألا يجعل أجيالنا مثلنا فقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حليبهم المغشوش وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب ويقولون نحن نعبر عن آرائنا بمطلق الحرية ما سمعنا أنهم استهزأوا بيهود أو هندس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 عالياً في الأفط صيحة الأباء وانبرت وانبرت تسمع البغين عن غم المممات قادمون كسر الوجه مسلمون ديننا المنهى قادمون كسر مسلمون ديننا المنهى في المعرى سوف نمضي Nushgiru al-ardanu alwa yiqin il-maali, sowu alamdhi. Nushgiru al-ardanu alwa yiqin. Zamjiri, zamjiri, zamjiri, zamjiri. Ayuha al-asad, fadhaq al-jihad. Wazali, wazali, حقل الكفار والحثو منية الأبرار لا فالمنايا للعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بدماء نصنع الأمجاد والوغاء ساحة الأساس بدماء نصنع الأمجاد والوغاء ساحة الأساس بالأعدى عزنا بالله مشدود Mettuna, mettuna, mettuna. Qam bi alasiyafir sharham minjala. Nasruna, nasruna, nasruna. An yalouha nasr illa bil nizal. Abdimu, gusba al ashbal, wcnngu, عزة الأبطال ايها الطيبون لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة ايها الطيبون لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة لا تهابوا أذوقكم كالنار في وجه